Diluruskan dan dirapatkan kembali Safnya ما عدوا فأطلقوا بريح صرصر العتي سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة حسومة فترقوا فيها صرص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 في خف الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ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 فَذَلِكَ مِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَمَنْ غَفَرَ ذَلِكَ وَرَحْمَةٌ يَا تَوَّابُ يَا وَاسِعَ الْمَوْعِظَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ Summer Terima kasih Allah liman hamidah Go. الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله البدر على سيدنا محمد صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسل مبارك الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر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 وَدَّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِى وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُؤْوِى وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَادِى كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الله أكبر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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم فضلا من الله ونعمه ومغفرة ورحمة يا دواب يا واسع المغفرة يا أنحم الروحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 رملومين، فمن بَطَغَ ورأى ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، والذين هم بشهادتهم قائمون. الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مخرمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر كفروا كبلك محتعين عن اليمين وعن الشمال عظيم أيضمعوا كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغارب لا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجدراس صراوع كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر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 الله أكبر الخليفة الأول أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق طارق بن رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم استغفر الله نذيم استغفر الله نذيم يا الله يا كريم يا مولانا يا معبد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعامه ويكافي مسيدا يا ربنا لك الحمد ما ينبغي للجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائب مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا ساهدين وبالآخرة راخبين وبالغضاء راضين وللنعماء شاكرين